الحمد لله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اخر حاجه تكلمنا فيها كان كلام على الصفات اه. وتكلمنا على ان الصفات دي بتنقسم القسمين اللي هي الصفات لازمة وصفات ايه? عرضة. قلنا ان الصفات اللازمة دي سبعتاشر صفة على اختيار الجمهور. والصفات العارضة اللي حناخده منها اللي لسه هندرسه يعني هي في بعض صفات منها عدة زي الاظهار والاتغام وحاجات زي ديت والاخفاء. هندرس فيها بعد كده من الصفات العارضة دي صفات التفخيم والترقيق. صفتين من الصفات العارضة. اما الصفات اللازمه فقلنا ان هي بتنقسم برضو لايه قسمين عبد <تصفيق> لا مش عايزين كلام. مش عايزين كلام. قلنا ان الصفات صفات عموما. تنقسم لقسمين. لازمة وايه? وعرضها. قلنا اللازمة دي بنقسمها برضو قسمين تانيين. صفات. لها ضد. وصفات لها ضد لها. تمام? وذكرنا لمجموع صفات اللازمة سبعتاشر او على التحقيق تمنتاشر. ماشي? صفات التي لها ضد ذكرنا منها الهمس. وضده الجهر. وذكرنا ايه الشدة? وضدها ايه الرخاوة? وبينهم ايه? التقصد. وده اللي خلى الصفات كام? خلقهم تمنتاشر. لان احنا هنقول خمس صفات لها ضد يبقى عشرة. وسبعة على ضد لها يبقى سبعتاشر. عن زود صفة التوسط لان على التحقيق زي ما قلنا ان التوسط صفه غير الايه? غير الشدة وغير الايه? غير الرخاوة. اللي هو ان هو التوسط كصفة من يعني? اه? مكتوب وهو الشيخ قال ان هو التوسط غير الشدة ورخاوة. الصفه الثالثه الاستعلاء وضده <تصفيق> الاستفاء. تمام في يا محمد ايه طيب ماشي جزاك خير ما تقولوش ثاني بقى الاستعلاء وضده الاستفاء ودول ودول كلهم احنا ايه عليهم قبل كده في عندنا صفه الاطباق وضده ايه? الانفتاح. في عندنا الصفة الاخيرة من الصفات التي لها ضد الاصمات. وضده الايه? الازلق. دي الصفات التي لها ضد. باخر حاجة عندنا حناخده من الاطباق والايه? والازلق والاصمات. وضدهم المفتاح والازلاق الاطباق ده فرع على الاستعلاء تمام بمعنى ايه فرع على الاستعلاء يعني اي حرف مطبق لابد بد يكون ايه لابد ان يكون مستعليا في الاول يعني اي حرف من حروف الاستعلاء تمام أي حرف من حروف الاطباق لابد ان يكون ايه من حروف الاستعلاء ماشي والعكس مش لازم يعني ممكن يبقى في حرف من حروف الاستعلاء ومش ايه مش مطبق الاطباق ده عباره عن إيه؟ التصاق جزء كبير من اللسان بالحنك الاعلى عند النطق بالحرف تمام ده بيبقى مع اربع حروف اطباق ده بيبقى مع اربع حروف اللي هي الصد والضاد والطاء والظاء تمام اي حرف الحروف الاربعه دول قلنا ان هو حرف استعلائي يبقى بده من ارتفاع اللسان او جزء من اللسان والمعتبر في الارتفاع زي ما قلنا اللي هو ايه اقصى اللسان يعني بجد ان اقصى اللسان يرتفع مع ايه مع الحرف فالصد والضاد والطاء والضاء نجد ان ايه? اللسان يرتفع للحنك الاعلى? تمام? يلتصق بالحنك الاعلى عند النطق بالحرف. ماشي? وده معنى الاطباق. وده موجود في ايه? في الاربع حروف ده واعلاها حرف الطاء. ماشي? المفتاح عكسه هو تجافي اللسان عن الحنك الاعلى عند النطق بالحرف. بس مش هيبقى التجافي مطلق لان احنا قلنا ان في اقصى لسان ايه هيرتفع ماشي فيبقى باقي الحروف اللي فاضله بعد الاربع حروف دول دي حروف ايه حروف الانفتاح والاصباق ده اللي بيميز الحروف دي عن حروف اللي تشبهها من الحروف يعني الصاد يشبهها ايه السين الضاد يشبهها الدال الطاء يشبهها التاء الضاء يشبهها ازاي? تمام? ازاي? ازاي? يشبهها في الصوت يعني. اخلاف الاطباق. مع اختلاف الاطباق يعني يعني مثلا لما اقول مثلا ايه? الضالين. والدالين. صوت مش متشابه بس ايه اللي اختلف ايه تفخيم الضاد تمام وزي مثلا ايه ايه لا انا اقصد كلمه تكون مستعمله طب ادرب بالدلح بما ايه ماشي وزي ما نقول مثلا مس طور ومس طور. تمام مستور يعني ايه مستور متستر مكتوب مستور يعني مخفي في ستر عليه يعني تمام فايه اللي فرق بين دي ودي ايه اللي خلى دي مستور وخلى دي مستور ارتفاع اللسان والتصاق بالحنك الاعلى عند النطق بالطاء في كلمه مستور خلتها ايه مفخمه وتجافي اللسان عن الحنك الاعلى عند نطق بكلمه مستور خلتها ايه مرققة. ايه اقصد ان في الحروف ديت صوتها بيتشابه. لكن اللي بيفرق بينها الايه? الاطباق. لما يرتفع اللسان عند النطق بالحرف والتسق في الحنك الاعلى ده بي إيه؟ بيميز الحرف ده من الحروف الاربعه ديت عن الحرف اللي يقابله من حروف اللي حروف اللغة في الصوت. ماشي كده? الاربع دول? ها? كل الحروف ما عدا الاربع دول حروف منفتحة. يعني هما الاربع دول حروف الاطباق. باقي الحروف انفتح لها. ان احنا قلنا ان, إن كل حرف حروف اللغة العربية. لابد ان يأخذ خمس صفة من الصفات دي. لازم لازم ياخد صفة من اه خمسة من دول. يا دي هي اللي ضدها. لما كانش في دي ببقى تضدها على طوق. تمام? فاقل حرف اقل حرف في عدد الصفات خمس صفات. لازم. ما ينفعش تبلوه اقل من خمس صفات تمام? فده از قلاصي بقولنا الاطواق هو ايه? قلت اللسان بالحنك العلم ده. مم. مش م... ملهاش اسم معين هي داخلها في حروف الانفتاح لكن جبتها مخصوص عشان ابين لك الفارق بين بين دي ودي. ان ان الاطباق هو اللي فرق بين الصاد والثين واللي فرق بين الضاد والدال واللي فرق بين الطاء والتاء واللي فرق بين الظاء والذاي ماشي لكن هي الحروف دي مع غيرها من حروف الانفتاح ما هيش مميزه عن غيرها يعني في مسألة الانفتاح لكن انا اقصد ان انا عشان ابين لك ان ايه الاطباق هو اللي فرق بين ايه بين دي ودي ان الكلمة ممكن تبقى نفس الايه يعني الكلمه اللي احنا ضربنا بها المثال مثلا كانت نستور وكلمة نستور هي نفس الكلمة بالظبط نفس الوزن على وزن مفعول ماشي كده ونفس الحروف دي ميم سين واو ودي ميم سين واو ماشي كده كل الفرق بين ايه التاء والطاء دي خدت بالك ده كل الفرق فلولا الاطباق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 هو جاء ان هي تجمع في جملة دي بتسهل نسألها الهمس حساوي شخص ساكن. وغيره ببقى جهر. الشدة اجت قطن بكت. وغيره ببقى ايه? رخاوة. ولين عمر يبقى توسط. هو فيها صعوبة في الحفظ الكلي... الجمل ديت? موجودة. موجود وبعدين ال... الحروف حروف في يعني الصفات كلها هتلاقي في عدد معين من الحروف مغطالك والباقي يبقى للصفه الثانيه يعني الجهر الهمس عشر حروف والباقي جه الشده 8 حروف والباقي توسط ورخاوه الاستعلاء سبع حروف والباقي استيفال والتقارب حروف البين انفتاح هتلاقي فيها سهوله العدد مش كبير عدد الصفه الاولانيه مش كبير فهيبقى الباقي باقي الحروف في الصفه الثانيه تمام يبقى ده الاطباق ليه والانفتاح بعد كده الاصمات والازلاق والجمهور على عد الاصمات والازلاق من صفات الحروف بس يا ابراهيم كلام محمد تعالى عدن اعد جنب احمد نو اعد جنب احمد اه انت آه. محمد. محمد. خلاص كده? ده ايه? الاسمات والازلاق الجمهور على عده ما من صفات الحروف. وبعض المحققين الامام الشاطبي رحمه الله لم يذكرها من صفات الحروف. يعني امام الشاطبي في الشاطبية في متن الشاطبية عد صفات الحروف اللي هي لها ضد يعني. كده حيبه كام تسعة. مش حداشر. تمام? او على قول الجمهور حيبوا تمانية مش عشرة. ليه? لان الصفات دي كلها فيها عمل. لكن الاسماط والازلاق لا عمل فيه. ايه الاسماط والازلاق? نعم. حاضر. هبين لك الاسماط والازلاق يعني ايه? وبعد كده نقول في عمل ونفقوش عمل. الاسماط او نقول الازلاق الاول عشان هو حروفه محصورة خمس حروف. الازلاق معناه ان الحرف بينطق بسهولة ويسر ماشي كده يجري على اللسان بسهولة ويسر اما الاسمت فمعناه ان إيه؟ الحروف لا تجري على اللسان بنفس السهولة واليسر لحروف الإذلاق. كويس ده معنى معنى تاني ان الازلاق معناه ان الحروف ديت تنفرد في اللغة العربية في كلمات رباعيه تمام زائده على الث على الثلاث حروف يعني تمام لكن الاسمات حروفه لا تنفرد في كلمة رباعيه يعني لا تنفرد يعني ما الحروف بتاعت الاسمات ديت مستحيل تلاقي حر كلمة مقوناة من اربع حروف وكلها حروف اسمات لازم تلاقي فيها حرف من حروف الايه الازلق. اللي هي ايه الفاء والراء والميم والنون واللام والباء ماشي فر من لب ماشي ست حروف كويس فبعض العلماء علماء اللغة يعني يحكم على الكلمة بالعجمة يعني مش كلمة عربية اصلا اذا جمعت اربع حروف ليس فيها حرف من حروف ايه الازلاق تمام كلمة عس جد للذهب من اسماء الذهب ايه عس جد تمام قالوا ان الكلمة دي اعجميه ليه لانها اربع حروف وما فيهاش حرف من حروف الايه? حروف الازلاق. تمام? ايه لي جماعة? اه هو بالبحث في في كلام العرب ما وجدوش كلمة مكوان من اربع حروف او اكتر. ايه لو فيها حرف من حروف الازلاق? اه يعني السين بتجي سهل. بس اه في ضبط خارج ضبط ما عشان كده بقولك ان بعض المحافظات ما من الصفات اصلا بس على القول الثاني هيبقى ضابطها ان ما فيش كلمة مكون من اربع احرف وتبقى وتبقى ما فيهاش حرف من حروف الازلاق. دي الضابط بتاعه. انا بقول لك هو اي كلمة لابد فيها حرف من حروف الستة دول. من اربع حروف يعني. فقالوا ان الحروف اللي اربعة ديت سموه حروف الازلاق. انه ما فيش كلمة في اللغة العربية مكونة من من اربع احرف او اكتر وتخلو من حرف من حروف دي. تمام? فاده ضابطة. فهو زي ما انت شفت كده ان ايه? على القول الاول او على القول الثاني ما فيش عمل فيها يعني يعني انت ما بتتكلفش انك تعمل فيها حاجة. غير الهمس. وغير الشدة. ممكن واحد يهمس الحروف. وممكن واحد ايه? ما يهمسهاش. تمام? في الشدة والرخاوة برضو. بالنسبة مسألة الرخاوة. حروف حروف الشدة هي كده كده بتأتي ايه? بدون تكلف. ما تعرفش تعمل فيها ايه? اه صفة الرخاوة. لكن حروف الرخاوة ممكن بعض الناس ايه ما يأتيش بيها برضو الاستعلاء والاستفاء اللي هو فرع على التفخيم والترقيق الاطباق والانفتاح يعني معظم اللي, اللي بيقرأ وبيخطئ في التفخيم والترقيق بيخطئ في الصفاتين الاستعلاء والاطباق تمام؟ فدي صفات كلها فيها عمل لكن الاسمات والازلاق ايه؟ فهمش عمل عشان كده بعض العلماء ما عندهمش من ايه? منصفات الحروف. تفضل. تمام? يبقى دي ايه؟, ايه? وقلنا الاسمات حروفه ايه? حروفه ستة? الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. ماشي? ديت ايه? ست حروف هي حروف الايه؟ وغيرها يبقى ايه؟ حروف الاصمات ماشي كده؟ هشرف يعني ايه. ملاهاش تطبيق. بش ملاهاش هدف. ملاهاش تطبيق. اه م... لا ملاهاش تطبيق. الا على القول الثاني حيبه لا تطبيق اللي هو ايه? معرفة عجمة الكلمات وكونها من العربية. من الكلمات العربية. ايه? لا اربعة او اكثر اه. وعلى القول الثاني حيبه ايه? حب دي لا ضد يعني ماشي طيب اللي الصفات التي لها ضد الصفات التي لا ضد لها قلنا ان هم كام صفه متوزع يا ابن مسكك ايه اوقف يعني حاضر لا انت هتاكل واحنا شغالين اديني وشك يا محمود محمود عبد الفتاح اقفل الباب اهو لا اخ ولا قاعده ورا احمد الكتامي. اقعد يا محمود كده? تعال اقعد هنا. لا تعال اقعد هنا. هذا لعمر النوع الثاني من الصفات اللازمة الصفات التي لا ضد لها الصفات التي لا ضد لها سبع صفات الصفير والقلقلة والتفشي والاستطالة والليل والانحراف والتكريج دي مش لازم كل الحروف تتصف بها وانما بعض الحروف التي تتصف بها يعني ممكن حرف من الحروف ياخد صفة من ديت وممكن حرف ياخد صفاتين وده اقصى حرف اللي ياخد صفاتين من الحروف التي لا ضد لها اللي هو حرف الراء بياخد صفاتين من دول تمام من من الحروف التي لا ضد لها مع خمس صفات من صفات التي لها ضد فيبقى اكبر حرف من حروف له صفات حرف الراء له سبع صفات هم? هنقول لهم دولات ان شاء الله. وممكن حرف من حروف ياخد صفة واحدة. من الصفات ديت. دي تمام? فيبالوه ست صفات. مع مع الصفة من دول مع الخمس صفات التي لها تمام? الصفير ده صوت يخرج من بين الثانية النطق بالحرف. حروف الصفير التلاتة. اللي هي السيل والصد والزال. دي حروف الصفير. تلات حروف. تمام? لما تيجي تنطق بحرف من حروف التلاتة دول بيصحب الحرف ده صوت. صوت يشبه الصفير. ماشي? فايل بقى السيل والصد حروف هي حروف الاي? الصفيح القلقلة اضطراب في الصوت عند النطق بالحرف الحرف المقلقل ثم خمس حروف تمام الحروف دي لو ما تقنقليش ما بتنطقش يعني لو جبت اي حرف من الحروف اللي إيه؟ الخمس بتروح حروف القلقلة دول اللي هي القاف الطاء والباء والجيم والدال لو جبت اي حرف من دول ونطقته بدون قلقله هتجد ان ايه ان صوته ما ظهرش كويس لذلك كانت القلقله دي كتدعيم للحروف دي كتدعيم لها عشان يظهر صوتها يعني مثلا والسماء ذات البروج لو ما قلقلتش الجيم والسماء ذات البروج البرود مش مش هيظهر صوت الايه? مش هيظهر صوت الحرف بالقلقلة. البرود يظهر صوت الجيم. تمام? واليوم الموعود. لكن لو كل خلق واليوم الموعود. ظهرت الدال. تمام? فالقلقلة دي صفة لتقوية حروف الايه? حروف القلقلة. عشان تقويها ويظهر صوت الحرف. ماشي كده. وحروف القرقلة تلاتة. ايه خمسة. ايه خمسة. ايه والباق والجيم والدال. ماشي? وخلاف بقى بين العلماء القرقلة دي بتبقى قريبة من الفتح ولا قريبة من الكاس ولا قريبة من الضم اللي اللي اختاروا. يعني هو في خلاف اصلا في خلاف في حروف القرقلة هل تبقى قريبة الحركة من الحركات. ولا ما تبىش قريبة أي حركة من الحركات المهم إن معنى قرب الحرف حرف القرقلا من حركة من حركات هي صورة الفم عند النطق بحرف القرقلا مش معناه إن أنا لما حنطق القف مثلاً مقرقلا حفتحه لا طبعاً لأن القف يبى لما تقرقلا يبى سكنا فمش حفتحة قطعاً لكن حيبقى صورة الفم تشبه صورة النطق بالفتحة. مع عدم فتح الحرف ماشي كده بمعنى ان مثلا احنا اقول مثلا ايه اا يقط ادراك مثلا الدال مقلقلة فلما حنطق القلقلة هو ما اداء ادراك صورة الفم تبقى صورة النطق بالايه النطق بالايه بالفتحة لكن مع عدم فتح ايه الحرف. ده سكنه زي ما هي. تمام؟ ما بقولش وما ادى افتحها. لا. وما ادى راكا. ماشي كده? فده اللي عليه الجمهور. وده الاصح يعني. نيتب قريبة من فتح. نعم. مش ممكن في مواضع زي? ايه ايه? ايه عايز ايه لا لا قلق الباء كده من فين قلق للباء يا ربي اصبر انت خليك معي اه ايه علاقه بالكسر دلوقتي انت ازاي ليه? ليه اقرب لكسر ليه? ايه? طبيعات لي بقى اقرب لفتح ليه? لا انت بتقول اقرب الكسر. ايه اللي خلالها الكسر? في النطق. خد لك انا بقول او بكارف تاني هو بقول قربها من الفتح او قربها من الضم او قربها من الكسر مش معناه كسر الحرف او فتحه او ضمه. معناه صورة الفم عند النطق بالحرف تشبه صورة النطق بالفتحة. ايه اه لا انت اللي بتقرقلها غلط مش هي اللي قرمن بالضم لو ايه الصح عند عند اغلب الناس بعدين خطوات عند عند حفص ايه مضمومه عند شعبه اللي ما هي ساكنه امم قول يعني اقول افلح ناس كده ولا كده هي غلط كده ماشي اه فكانت بتعدى اقرب بقى على اللسان ماشي على لبعض الاشخاص ده خطا منه هو مش ده الصح يعني ايه اه فيها اه لا اللي هو الشيخ عشان جايبه في كتاب يعني الكلام ايه يعني مش مختصر شوية اه. لكن في كتب بتتكلم يعني عندك في اللي هو الكتاب بتاع آآ هداية القاري. هداية القاري ده كتاب في التجويد مجلد ايه? مجلد واحت حوالي ربعمائة صفحة تقريبا. هداية القاري لتجويد كلام الباري. بتاع الشيخ المرصافي رحمه الله. القاري تجويد كلام الباري. ده ده اللي انا شفته معرفش بقى في حد بيكتبها الباري القاري والباري ولا لا? بس اللي, اللي انا شفته وللعلماء بينسبوا ليه اللي بيكتبه في التابويض يعني يقوله هداية القاري بدون همزة يعني. ماشي طيب يبقى حروف حرف القلقلة خمسة تلقافه الطاء والباء والجيم والايه والدال ماشي التفشي معناه انتشار الريح في الفم انضمتكم الحرف ده له حرف واحد بس اللي هو حرف الشيء لو تنطق الشيل بيبقى فيه ايه? طبعا احنا قلنا ان الشيل من حروف الهمس. تمام? بيخرج هواء بعد النطق بيها. وانت بتنطق بيها برضو بيبقى فيه ايه? بيبقى فيه هواء في الفم. بينتشر ال ال ال الهواء في الفم مع النطق بالايه? بالشيل. ماشي كده? ح دي حرف التفشي اللي هو حرف الايه? حرف الشيل. بعد كده الاستطاله ماشي الاستطاله معناها ايه امتداد الحرف في مخرجه يعني امتداد الحرف في مخرجه يعني الحرف بيستطيل بس ما بيعداش المخرج بتاعه يعني احنا لما اتكلمنا على اللسان كمخرج من مخارج قلنا ان اللسان ده فيه عده مناطق هو عدة مخارج بيخرج منها الحروف. واسمنا لأقصى اللسان، وأقصى لسان ده اسمنا المنطتين. بعدين عندنا منطقة وسط اللسان، وعندنا منطقة ظهر اللسان، وعندنا منطقة ايه? طرف اللسان. هنا نفيه عندي منطقة اسمها ايه? حافة اللسان. اللي هي جانب اللسان. تمام؟ هنا حافة اللسان دي بتاخد منها حرف إيه؟ حرف النضد. فالاستطالة ديت صفه حرف الضاد ومعناها ان الحرف يستطيل في مخرجه. يعني بيمتد يتمدد في المخارج بتاعه تمام يعني بيستوعب الايه حافه اللسان كلها ماشي ده معنى الاستطال. ان الحرف يستطيل ايه ايه هات اي كلمه فيها ضاد ونط ماشي ايه هتجيب الضد في الضالين ولا تلاقي إن, ان الضد اه بتمشي في حفة اللسان. اه يعني ما ما بتجباش في, في في جزء معين مثلا هنا او هنا لا بت ايه? بتتمدد في الحفة كلها في حفة اللسان كلها. ماشي كده? ازاي يجيب الحفتين مع بعض. ازاي يجيب الحفتين يعني ايه? اه. مش جاية. ده ناس كتير على فكرة بتجيبها الحفتين مره امم ايه هي؟, هي ايه دي تطلع واه ازاي لحظة أخو يا اخوانا اسمعوا يا اخوانا قول يا ما احترون للشيخ العلباني بس دي مسألة مش مش حديثية ايه. لما بحاول اجيبها الطرفين لسان بي بيلمس. مش كده غلط? مع ايه? لما بحاول اجيبها الطرفين لسان. اه الظهر لسان دي ايه ما بيلمس اه اه اه انا كده غلط? مم. غلط ليه? ما تسمع يا اخوانا بقى? ده مش غطاء يعني? وحنا لما تكلمونا على الاطباق وانا الاطباق بمعناه ايه? ايه? معنى ايه? معنى التصاق اللسان بالحنك الاعلى عند النطق بالحرف. وانا حرفه ايه? آه. الصاد والضاد والطاء والضاد. يعني من حروفه ايه? الضاد. فكون اللسان يرتفع ويلتصق بالحنك الاعلى ده طبيعي. مش خطأ. ايه? في باب اصلا في الصفات مش في الصفات باب في في الحروف التفريق بين الضاد والظاء واصلا ابن الجزري جايب جزء كده من المتن الجزرية في التفريق بين الضاد والظاء ايه لا بس كلام ابن الجزري واضح في التفريق بين الضاد والظاء ما ينفعش تطلع الضاد زي الظاء ده خطأ يا ابني الضالين غير الضالين لا لا يعني ده خطا ده, خطأ. ده, خطأ. ده خطأ. ايه من هناك السيد الثمنودي المقطع ده اسمه ايه حسن الحسيني ايوه يا مستر ماشي نراجع فيه في في ابواب في التفريق عارفين هم. شريت... شريت ايه? تلتمية وسبعين. <تصفيق> طيب. يبقى الاستطالة حرفها لايه? حرف الضد. ماشي? بعد كده اللين. اللين. احنا اتكلمنا عليه قبل كده. قلنا ان حروف كم حرف كم تمام صح يب... يبقى هي اللي... فصل... بحرف اللين حرف حرف اللين 2 اللي هي الواو والياء اذا ساكنتا وانفتح ما قبلهم دي حروف الايه حروف اللي بيبقى حروف اللي انحفيت الواو والياء بس بس بشرط ان يكون الواو الياء ساكنتان ويكون من قبله ما قبلهما ايه مفتوح ماشي كده الانحراف حاجة شبه الاستطاله كده بس الفرق بينه وبين الاستطاله ان الاستطالة الحرف بيستطيل في ايه بيمتد في ايه مخرج بتاعه ما ياخدش من الايه لجزء تاني غيره تمام الانحراف هنعمله ازاي او كده احنا نطقه يعني فاهم على ايه هو قراني هو الجماعة بتقول اللغة قالوا ان حروف العلة التلاتة ممكن تبع حرف مد ولين ممكن تبع حرف ايه لين فقط حرف مش العلة التلاتة لا الو واليه بس الالف لا تكون اللي حرف مد ولين تمام هو معنى اللين في اللغة يعني ان حرف من حروف العلة يجبى ساكن وقبله ايه? مفتوح. ماشي? فالالف ملازمة للحالة دي. ان هي سكنة وقبلها مفتوح. مفيش الف بتيجي غير سكنة وقبلها مفتوح. ماشي كده? فهي حرف مد وحرف ليل في نفس الوقت على طول. ماشي? الو والياء يجبو حرف ليل اذا سكن وكان قبلهم بايه? مفتوح. مصطلح من مصطلحات زي مصطلح المد. مصطلح اسم مصطلح اللين. ايه? بقى له اثر في التجويد انما لو في الوصل حرف اللين لا يمد. تمام? لكن في الوقف يمد. ماشي? يعني حرف اللين يمد في الوقف فقط. الا في حالة واحدة اللي هي ايه? حرف عين في فواتح الصغر. ده مع ان الياق هنا ياق لين لان العين مفتوحة. تمام? ولكن مع ذلك تمد. ده على خلاف القاعدة في ان اللين لا يمد الا في الوقف. ماشي كده? فاللين بيمد في الوقف. ماشي? او بمعنى اضق يعني عشان نستعمل مصطلح العلماء ازا سكن الحرف اللي بعده. لا في المخرج لا وطبعا حيبقى في فرق بين الواولياء اللينة في المخرج وبين الواولياء المادية الواو الياء المادية مخرجها منين؟ من من الجاوف. الليلة مخرجها مع الياء المتحركة. والواو المتحركة. منين؟ من اقصر. من اقصر حتى. جزاك الله خيال. تيجي معك ايه? انت فاكر انت جاوبت صح ولا ايه? تيجي معي دايما ان انا جاوبت صح ايه. انت اعتقد ان انت جاوبت صح. لا ده في الرد ده علمت حاجة تانية. الذي نجحت في المكان الذي نجحت في ما الذي نجحت في المكان الذي نجحت في المكان الذي نجحت من خوف الذي نجحت في المكان الذي نجحت في المكان الذي نجحت في المكان الذي نجحت في ماشي. الانحراف بقى قلنا زي الاستطالة كده بس الفارق بين الانحراف والاستطالة. الانحرف. الحرف الحرف بتاع الانحراف. وهم حرفين اللام والرأ. بيمتد من مخرجه حتى يتصل بمخرج اخر او بجزء اخر غير المخرج. ماشي يا احمد? ماشي. اللام لما تكلمنا على مخرج اللام. قلنا مخرج اللام ايه? أدنى حفة اللسان يعني أقرب حتة في حفة اللسان من طرفه إلى منتهى طرفه ماشي كده؟ فاللم كده لما تيجي بداية النطق باللم بيبقى في إيه؟ فأدنى حفة اللسان ونهاية النطق باللسان عند إيه؟ طرف عند طرف اللسان, اللسان. فاللم كده امتدت من مخرجها اللي هو حفة اللسان أصلا لغاية ما وصلت لإيه؟ لطرف اللسان تمام? فده الفرق بين الانحراف انحرافه ليه? الضاد لما امتدت امتدت فين? في مخرجها. مخرجتش برا. لكن اللام امتدت من حفة اللسان. ومن دي منطقة في اللسان. لمنطقة تانية في اللسان اللي هي ايه? طرف اللسان. كويس? الراء نفس المسألة. من طرف اللسان ودخلت على ايه? على ظهر اللسان. هو دي منطقة تانية. لانا في منطقة طرف اللسان وفي منطقة اسمها ظهر اللسان. وفي منطقة اسمها وسط? اللسان. هم? الرأي لما بتجي زنطقها. قول ار كده. اه. ايه اللي حصل? بدأت انت بطرف اللسان وبعدين لقيت لسانك بايه? بي بيرجع لورا عند الظهر. ظهر اللسان زي ما قلنا الحتة اللي ورا الطرفي. يعني طرف اللسان حتة دي. نعم? اللي بعدها على طول ايه? ظهر اللسان. بتبدأ من طرف اللسان وبعدين تدخل نحية ايه? ظاهر اللسان. ماشي? فده اسمه انحراف. انحراف ان هو بيمتد من مخرجه ليتصل بايه? جزء تاني من مج... من, أجزاء اللي... من اجزاء اللسان. ماشي? ده الانحراف. ماشي كده? الصفة الاخيرة في الصفات التي لا لها صفة تكرير. التكرير معناه ارتعاد طرف اللسان عند النوت كتب حرف التكريل اللي هو ايه? الراء. ماشي? لا سيما ازا كانت مشددة. ماشي كده? يبقى لما تيجي تنطق بالراء بيحصل اشتعاد لطرف اللسان. ماشي? صفة التكرير هي الصفة الوحيدة التي تعرف حتى تجي تنب. التي تعرض حتى توجي التنبأ. ما تتعملش يعني. يعني بنعرف صفة التكرير عشان ما نعملهاش مش عشان نعملها. يعني الصفات كلها بنعرفها عشان ايه? عشان نعملها. تمام? وعشان حرف تتصف بيها. صفة التكرير الصفة الوحيدة اللي بنعرفها عشان ايه? بنعملهاش. ماشي? لا مش الغاية التكرير تمام. هو معنى التكرير ارتعاب طرف رسال. لا احنا مش عايزين هو يبقى في جزء من الحركة في طرف الليسان لكن ما ما تصلش لدرجة الافتعاد اللي هي الحركة المتكررة. ماشي كده? ماشي. هو في فكرة ان بعض الناس لما بيحب يلغي التكرير بيجيب الرأكة انها ايه? كأنه قلدغ. ماشي كده? زي واحد كده صاحبنا. تمام? <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا مش انت. اه. بيجيبها ك... كأنها ايه? اه إيه لا كأنها واوي. او رحمن الوحيد. لا هي المسألة مش مش مش مش مش مش اوي كده يعني. لا يعني فيها تكرير بس ايه? مش غصورة كبيرة. تمام? ار ار رحمن الرحيم. ما تقولش ار ار الرقم لان كده التك... يعني ارتعاد طرف اللسان ده معناه ايه معناه ان مش راء واحده معناه ان عده رائات فدي زياده في القران دي زياده انت زودت كده حرف في القران او اكثر تمام على حسب التكرر يعني ماشي كده فالمطلوب مش لغايه التك... التكرير تمام طيب في نطق بالرأ لكن ما فيش تكرير كتير. مش كده? اللي ما شاء الله بيجيبها جميلة جدا الشيخ حسين قال الشيخ. في المدينة امام المسجد النبو في المدينة. ايه? في المدينة. ليه تلوه تسجيله المهم ما علينا? كنت بصل في المدينة يعني كان بيجيبها جميلة ما شاء الله جدا يعني. وطبعا المشايخ بتوعنا بقى شيخ الحصر يقول نشاول الناس الكبيرة ديت يعني. بس ده كنت بصلي وعرفي كان بيجيبها جميلة يعني. نعم. الرحمن الرحيم. ما يبقىش الغاء التكرير تماما عشان ما تبقىش به الواو. او وحمن الوحيم. ماشي? ولا يبقى ايه? التكرير فيها كتير جدا. ماشي? الرحمن الرحيم. لان ده ايه? لان ده ان كده اوجد حرف في القرآن ليس فيه وده طبعا بالاجماع ايه اتفق المسلمين صح كفر ان قصده صاحبه انك تزود حرف واحد في القرآن ليس فيه اه ده كفر ان قصده صاحبه طبعا لو لو كانت الزيادة بدون قصد خلاص طيب يبقى عندنا الحرف الوحيد اللي خد صفاتين من الصفات التي لا لابدها لها هو حرف الايه? حرف الرا. صفة الانحراف. وصفة الايه? التكرير او التكرار. ماشي كده? باقي الحروف كل حرف منها خد صفة واحدة بس. وفي بعض الحروف ما خدش الصفة ايه? من الصفات التي لا لا ضد لها, لها اصلا. ماشي كده? يعني حرف زي حرف الاتاء مثلا. خمس حروف بس. ايه خمس صفات بس. تمام? ففي صفات في حروف بلا خمس صفات وده اغلب حروف حروف ببلا ست صفات ستة ده الاغلب. ليه? وحرف واحد بس اللي بياخد سبع صفات اللي هو حرف اللي حرف الرؤى. بكده دي صفات الحروف طبعاً الكلام اللي موجود في الكتاب انا بقى برخصه لك من الاخر يعني. فانت تقرأ بقى ولو لقيت في حاجة واقفة معك ببانت كان فيه. خارج اللي محتاج لتكلم. ما خارج بقول لاصطفات ده. احنا قلنا الهمس. الرخاوة. الاطباق. ده محتاج. القلقلع. اه بس لكن الصفير بيخرج ممكن يخرج بدون تكلف تفشي بدون تكلف الاستطالة يعني في الرخاوة هتبقى اكبر لان الاستطالة برضو مش محتاجة للتكلف فيها لكن الرخاوة بالنسبة للضاد اللي محتاجة تكلف لان معظم الناس لما بيجي يقف على الضاد بيقلقلها او بيهمسها مش, بي مش بيعمل لها رخاوة يعني مثلا ماشي. السماوات والارض. دي دي دي مش. ماشي? تسمع مثلا شغل من وبيقول السماوات والارض دي. تحس ان الراديو بتهز. اختبالك الارض. صوت يشبه الحرف. يشبه الحرف. يعني هو صوت زي صوت الحرف بزي. تمام? بيخرج بعد اللي بعد الحرف. ماشي كده? ايه? هم يعني صفات الخفاور قلنا الجمهور معدهمش. وان كان هو الشيخ ذكروا منه بس على, على الاختار الجمهور ان هم مش ايه? مش من ضمن صفاته. احنا قلنا هنمشي على الاختار الجمهور. اللي هم عشر او على على التحقيق تمنتاشر صفة. وقلنا ان المسألة ممكن اكبر من كده يعني في بعض الناس. خلال الصفات اكتر من عشرين هو هو ذكر هنا الايه الصفات اللي هو ذكرها هم مش يخترع اصل انت لو حاجة ما سوجقتش ليها هو على 17 دول مش ناس لها الاجتهاب يعني. مجتهدين في العلم ده. نعم يا اخي. نعم يا اخي. نعم الله خير. الصفات اللي لها ستة عروف هي الأولى. تسعتاشر حرف و تلاتاشر حرف له خمس صفات. وعرف واحد له ايه? سبع صفات. هو صفة الخفاء والغنة. صفة الغنة احنا اتكلمنا عليها قبل كده. لما تكلمنا عن المخارج. تكلمنا عن الغنة. وحروف الغنة. و... ودرجات الغنة. تمام? وصفة صفة ملهاش تطبيق. ماشي? صفة ملهاش تطبيق هي زي الازلاق والاسمات كده لك ان دي صفة في الحرف. بس ملهاش تطبيق يعني. ببير كده هي على على ال... على الراجح مش ايه? مش دخلة في صفات يعني. بقى يبقى بقى بعد كده ايه? تقصير الصفات الالقوية وضعيفة. طيب نقرأ الكلام بتاع الشيخ على مسألة التفريق بين الايه? بين الانضاد ها؟ هي عندي مية خمسة وخمسين ما عرفش عندي واحد يبقى هي بعد تقسيم الصفات لقوى ضعيفه بعد الجدول بتاع الصفات ده هتلاقي فيه تنبيه هتلاقي قلب كمان قلب كمان ماشي اوكي ماشي لسه خمس 5 دقايق بتأذن سبعة وربع ساعة ستة وربع سبعة ومسنة. قال في الفرق بين نطق حرفي الضاد والظاء ان بعض الناس ينطقون ظاء علما بأن هناك فرقا بين الحرفين من ناحيتين مخرج والصف همخرج الضاد من إحدى حافتي لسان مع ما من الأدراس العليا كما تقدم ذكره في الكلام على المخارج والظاء تخرج من ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا وهذا فارق كبير بينهم وأما من ناحية الصفه، فهما يشتركان في خمس صفات وينجه والرخاوة والاستعلاء والإطواق والأصمات وتنفرد الضاد بصفة الاستقالة وعلى هذا يتضح الفرق جليا بين الحرفين بين الحرفين من ناحيتين المخرج والصفة ولولا هذا الفرق لكانت إحداهما عين أخرى في النطق ومن ثم يجب على القارئ أن يميز بينهما بحيث ينطق الضاد مستطيلة فيظهر امتداد الصوت عند ضغط حفة لسان على ما يليها من الأمراض العليا ولقد أشار إلى ذلك المبنى الجزري بقوله الضاد باستطالة ومخرج ميز من الظائم كما قال في التمهيد اعلم أن حرف الضاد ليس في الحروف حرف يعصر على لسان غيره وقال من يحسمه فمنهم من يخرجه ظاءا وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى لمخالفته المعنى الذي أراده الله إذ لو قلنا في الضالين الضالين بالضاء فكان معناه الدائمين وهذا من فعل الضل يعني وهذا خلاف وهذا خلاف مراد الله تعالى لأن الضلال بالضاط وضد الهدى والضلول بالضاء هو الصيرول بقوله ظل وجهه مسودا وشبهه فمثال الذي يجعل الضاد ضاء في هذا وشبهه كالذي يبدل السين صادا في نحو قوله تعالى وأثروا النجو وأثروا ويرقى صاروا أثروا من السر أثروا من الإيه؟ الإصرار أو يفضل الصاد سينا في نحو قوله تعالى وأثروا وستكباروا استكبارا فالأول من السر والثاني من التصار انتهى بتصرف واختصار ومن عجل هذا يجب الاحتراز من تغيير مخرج الحرف الحقيقي لأن ذلك لحن جلي لا يجوز للقري أن يفعله حتى لا يغير المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى وده لنا قصدته لما كان عبد الرحمن بيتكلم عن موضوع الايه الصد والضاد والظاد ماشي محتمل محتمل عشان لا محتمل عشان فندله هي محتملة. اتفضل يجوز بمعنى ان لو حصل بدون قصد. لو حصل بدون قصد يبقى ماشي. حاولنا حدودك حاجة انت اسمع اسمع السعوديين هم بيقرأوا. واسمع هم بيتكلموا. وما بيتكلموا الكلام العادي الضاد بتاعتكم الله لها ماشي كده? اسمعوا وهو بيقرأ القران ماشي? يعني تعمل شكات يلوئة جدا من موانا خالوا القالة يعني. والله ماشي نبحثة بس هو اللي, اللي, اللي, أنا اللي انا اعرفه. اللي انا اعرفه اللي انا قلته ده. ان دي حرف ودي حرف. واللي بيقول ان, إن هو كلام اللي بيتكلم في المثالة ديت بيقول إن, ان يخرج حرف بين الضد والايه? والظاء، صح الكلام ده انا مقرتوش قبل كده. وما ما سمعتوش غير من الشفل الالباني لا في قراءته في القرآن لا في قراءته في كلامه العادي ممكن لكن في قراءته للقرآن لا والله الكلام اللي انا قرأته في كتب التجويد اللي انا قلت لك عليه ده اللي هو ان فيه ابواب في التجويد للفصل بين الضاد والظاء. ماشي طب ما احنا قلنا ان الصاد والسين قريبين من بعض وقلنا ان الزاي الز الز والضاء قريبين من بعض مش انا دي الفايه والرائع الضاد ده ايوه بقى خالص مش انا اقصد ان تقارب الحروف مش معناه انك تنطق بالحرف زي ده ده We gaan terug naar binnen. Sorry? Ben Sieto. Ben Sieto?